اثنان، استمع إلى الجمل وأعدها أمارس كرة المضرب كل أسبوع أفضل كرة اليد من الألعاب يسجل اللاعب التركي رقما قياسيا جديداً في رفع الأثقال يحصل اللاعب التركي على الدرجة الأولى في مسابقة السباحة عندي ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية هناك لاعبون ماهرون في فريق كرة القدم